يصيح زينب تعالي انا ما حد منني يصيح زينب تعالي انا ما حد منني يصيح زينب تعالي انا ما حد منني وحدي بين اغراب اقدر احمل وحدي بين, بين اغراب اجد احما انا ما حد نليني انا ما حد نليني انا زينب جسم محمد اهلي اصحاب الكساء غابت الوليان عني من حضرت الكربله وحدي ظليت بمصاب وفك من اجل السماء والسماء السبع ناحت لجلي وهي النساء بعد خوت وكل انا ما حد ظللي لي بعد خوف وكل هلي انا ما من فوجت على غابت احلام من فوجت على انا ما حد ظللي لي حزين بتعاني انا ما حد بنيني حزين بتعاني انا ما حد بنيني وحدي بين اغرب قاعد احمر وحدي بين اغرب قاعد احمر انا ما حد بنيني انا ما حد بنيني وينو سجاد عني وين سبع القنطره ما درو زين ابو طيجه واليتام منتشر يسمعني من عاتب وانا وحدي بالدار قلبي بالهم بتلي انا ما حد ظللي قلبي بالهم بتلي انا ما حد ظللي بس حزن وعلى Al-Lasat A'awab Bashizidwa wala Al-Lasat A'awab Ana ma'had wallili Ana ma'had wallili يصيح زينب تعالي انا ما حد خللني انا ما حد خللني وحدي بين انا ما انا ما حد انا بعيون الماسي غربة وفراد وقاله من شفت بعيوني لكبار صدره بالخيل النشيه يوانا شفت بعين جاسم جسمه صابت كم سهر والراضي على اللي نظرته بالسهم والانتظار انا بعيون الماسي غربة وفراق والى من شفت بعيوني الكبار صدره بالخيل المشد انا شفت بعين جاسم قد اسمه صاب الجنسه واللي نضيع اللي نظرت بالسهم والهفطان بالسهم والهفطان هسه ابقى بلا انا ما حد ولي هسه ابقى بلا انا ما حد والالم بالروح بيه لا ما يروح والالم بالروح بيه لا ما يروح انا ما احد ظللي لي انا يصيح زينب تعاني انا ما حد غلني يصيح زينب تعاني انا ما حد غلني حبيبي انا غرب قاعد احمر حبيبي انا غرب قاعد احمر انا ما حد غلني انا ما حد غلني على عتبيه تبدا معي اني والقلب مدمو حزين من بعد هاي الفجيعة عرفت عايل الخنسي شفت عار وعلى وطيه هالدنيا غطى الجديد من انا ما حد قللي من انا ما حد بعد ابو سجاد اللي سرق انقاد بعد ابو انا ما حد ظللي انا ما حد ظللي يصيح <تصفيق> زينب تعاني انا ما حد ظللي يصيح زينب الهندسه الصوتيه والتوزيع يوسف الصبيحاوي اوجد الاحما يا حبيبي يا نور اوجد الاحما ما حد قللي الحسيني علي الكناني الكلمات للشاعر الحسيني عمار الساعدي